Bismillahi rrahmani rrahim Alhaqqah Malhaqqah wama adraka Malhaqqah كَذَّبَتْ سَمُودُ وَعَدُ بِالقَارع فَأَمَّ سَمُودُ فَأُهلِكُ بِالطَّغِيَ وَأَمَّا عَدُ فَأه لِكُ بِرحِ صَرْصَر عاتية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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لَمَّا طغى الماء حملناكم في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 فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ Jacio, ei se odobiesen, kakujem za danes na svi smoke. Dope wish her, potem o palu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 halaka anni sultaniyah khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dharuha 70 in لَهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ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 Wa in Nahula Tazkiwatul Mutaki Wa in Nalan Lamin Kumukazibi Wa in Nahula لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم